الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه قصائد مختارة من الشعر الإسلامي في العصر الحديث اولها قصيدة فرنسا والشام للشاعر عز الدين التنوخي قف المنازل نادبا أطلالها ماذا يفيدك أن تطيل سؤالها قد أحرقت عمدا بمشق فلم تعد تصف الجميلة للورى وجمالها لا وصل أذاك الوصال وأهلها في الغوضتين ولا الزلال دلالها النار تنطرها العشية وابلا والعرج وإلى العرج جاس خلالها لبذت ثلاثا والمدافع قذف الرعد يقصف ما حكى جلجالها والطير ترمي بالشعاء لحوما فتزيد فوق خرابها إشعالها ثلثا دمشق يهدمان تمدنا ومن الدماء ثرابه أسيالها إن الدخان إلى السماء متصاعدا يشكو الحضارة والوحوش رجالها يا رب آمنة هناك بسربها تغدو لتصلح دارها أمثت وما غير السماء لحافها ظلما ولا غير الطريق حملها فهما مخدرة تغادر خدرها وبناره قد ألهبت سربالها برزت تصيح وشعرها متفرق سترت به حذر العيون جمالها وهناك نائحة تنوح لبالها الثاوي وتمدب بعده أطفالها الله هل كيف غدت لقا سرع القنا برباط أوصالها اوصلها تجدي كعيدي صبيهه بطرت وارجلها مترن يمينها وشمالها قد عاجل الايدي مخابه بربها بالمشرفي وهزها عسالها ولا رجل الصغرى مخابه زحتها كي ما تحطم في غد اغلى جمعوا من الأسواق من لم يشترك بالحرب ساعة شمرت لها عزلا وهم أحياء فيها ألحبوا بالنفط ثم تناهبوا أموالها نسفوا القرى في الغوطتين وأحرقوا أشجارها وزروعها وغلالها ما الأشرفية روضة أنف لها ضيف المليحة يستطيب وصالها حرموك داريا وطيب كرومها لا جنيها تلقى ولا جريا لها قلبي يفيض أسنع الأجسرين ما ذكر الصبا مفتون هذا صبا لها ويطول بيلها في علاء خواتها تسفي عليها السافيات رمالها أعلمت أن حمات لم يدعوا بها حجرا على حجر يريك ظلالها عرج عن الوادي فليس به سوى العاصي يريق من الدموع سجالها وسوى النواعير التي بنواحها تبكي حماة نساءها ورجالها تبكي فتلفت يعني صالحها الذي من فك ينهضها وينهض آلها تبكي على جدث من الأنقابط ما مقامها فتخالف تمثالها تعلوه شاهدة على استبسالها يوم الوضع ترجو به استقلالها البأس يهوى من حماة أسودها وهوى الفتوة لم يدع أشبالها شلت يد الجان العثيم بما جنت وأنا الكفيل بأن أرى شلالها يا عرب حتى ما القرار على الأذى ودياركم قد غالها ما غالها أو تجبنون عن الفرنجة بعدما سامتكم أو أرهقها ونكلها سلبت رجالكم النظار وعزة قعساء أو طاعت استماكن عالها ولا للخصيفة بعدها فلا تسلبن من النساء إحjalها لا تخدعنكم غدن أقوالها أقوالها ما شابهت أفعالها يا قوم حتى ما التقاطع بيننا وبهين من العذات صالها لستم لقحطان إذا لم تذاروا لبلادكم وتقتلوا قد تالها أين الحمية والربوع بلاقع تدر النفوس مديمة بلبالها بالها طمست محاسنها مدافعهم ضحا والطائرات رمت بها أسطالها فلئن محت منها الرسوم من السراء لم تمح من قلب الحزين مثالها